بهجة الأرواح في نظم أحكام رواية حفص من طريق المسباح نظم الشيخ وليد ابن ادريس المناسي لك الحمد يا ربي على النعم الأولى وأزكى صلاة للرسول مبسملا وبعده فحمامي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا وذلك مجموع بمصباح شهر زور ثم تمروي بطيبة الأولى فمتاصلا وسط ومن فاصل قصرا خلافا لحجزهم بعشر مسائلا فيبسوط صاد ثم بسطاة مثلها وإن تكبر في اواخرها الحلا ولكن بسين اقرانا المسيطرون اشم بتامنا وللروم اهمنا والله مع اذان الذاكرين لا تسهل بل ابدلها بمد مطولا واتان فاحذفا اذا كنت واقفا سلاسيلا فاحذفا وقوفا وموسلا وفي عين والسط ثم فرق ففقما وضعف بفتحة وتمت فهللا